117. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة 118. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة 119. أئذا كنا عظاما نخرة 110. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحده واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى 113. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى 114. اذهب إلى فرعون إنه طوا فقل هل لك إلى أن تزكى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَ 118. ومن أَمِ أم السماء بناها 119. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 110. والأرض بعد ذلك دحاها 111. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال متاعا لكم ولأنعامكم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 إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا آتَاهُم مُّنذِرًا مّن كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا